بأفعالنا يعني بدعائنا بصلاتنا بصيامنا بعبادتنا هذا توحيد الألوهية وهذا الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفار قريش يدعون اللات والعزة ومنات ويدعون منهم من يدعو الشمس ومنهم من يدعو القمر ومنهم من يدعو الكواكب ومنهم من يدعو الملائكة ومنهم من يدعو ويعبد عزير ومنهم من يعبد ويدعو المسيح منهم من يعبد خير ومنهم من يعبد شرير والأخيار ما يرضون بعبادتهم من دون الله وتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته نوحد الله بأسمائه وصفاته والتوحيد بمعنى الإثبات الأسماء والصفات والبعد عن التعطيل والتحريف والتعويل والإلحاد في أسماء الله فتوحيد الربوبية يعني أن الله واحد في خلقه ورزقه وإحيائه وإماماتته لا شريك له لا شريك له في الخلق ولا شريك له في الرزق العباد ولا شريك له في الإحياء ولا شريك له في الإماتة هو واحد أن نوحد الله بأفعالنا يعني ما يصدر منا بدعائنا بصلاتنا بصيامنا بخضوعنا بخشوعنا برجائنا بخوفنا بما يصدر منا من أفعال تكون لله وحده أن نوحد الله بأسمائه وصفاته نثبت لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نغلو فيها ولا نفرط لا نتجاوز الحد فنشبه أو نعطل فالتوحيد في الأسماء والصفات وسط بين طريقين ضالين، طريق المشبه والممثل يشبهون الله بخلقه، وهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، ليس كمثله شيء. طريق آخر تعطيل، ينفون الصفة عن الله جل وعلا، صفة أثبتها لنفسه. يقول جل وعلا في كتابه العزيز الرحمن على العرش استوى والعرش سقف المخلوقات يقول الله هذا ما يليق بالله الله يقول الرحمن على العرش استوى والشقي يقول لا هذا ما يليق بالله الله حل في كل مكان يقول تعال الله الله يصف نفسه بالرحمة يقول لا الرحمة رقة في القلب فإذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه رقة في القلب فيه وفيك وفي الخلق وأما الله جل وعلا فصفته تليق به فالمعطل ما عطل إلا بعدما شبه يعني وقع في نفسه التشبيه فأراد أن يفر منه ففر إلى ماذا إلى التعطيل فهو كما يقولون كالمستجير من الرمضاء بالنار فر من التشبيه ظلال فر من إلى التعطيل المشبه أثبت الصفة لكنه شبه الله بخلقه وهذا ظلال وإلا الإثبات حسن لكن تجاوز الحد في الإثبات فشبه المعطل نفى الصفة عن الله جل وعلا وما نفاها إلا بعد ما وقع في قلبه التشبيه ففر منه ونفى الصفة وصاحب السنة أثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأعلم بالله هو الله جل وعلا ومن أعلم الخلق بربه جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم أثبت الله لنفسه شيئا يليق بالشقي أن يقول لا أنا ما أثبت لله ما أثبته لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم صفة من الصفات يقول لا هذه يترتب عليها كذا أنا ما أثبتها أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أثبتها أنواع التوحيد توحيد الربوبية يعني إثبات وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته توحيد الألوهية إثبات وحدانية الله جل وعلا في ألوهيته توحيد الأسماء والصفات إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وهذه الأنواع لا يتم توحيد المرء بدونها مجتمعة لابد من توحيد الربوبية وتوحيد الولوهية وتوحيد الأسماء والصفات وبعض العلماء رحمهم الله يقول انواع التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد في المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد في المع في, ال... في الطلب والقصد توحيد الألوهية يعني تتوجه يكون توجهك إلى الله وحده نعم وقول وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويجوز أن نقول وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا قلنا وقول الله تعالى يعني كتاب التوحيد وقول الله تعالى قول معطوف على التوحيد كتاب التوحيد وقول الله تعالى وإذا رفعنا قلنا وقول الله تعالى يكون معطوف على كتاب التوحيد على الجملة. وقول الله تعالى يعني الواو للإستعناف والعطف وقول معطوف على ما قبلها معطوف لا على المجرور اللي هو كلمة التوحيد وإنما هو معطوف على كتاب كتاب التوحيد وقول يعني هذا فيه أمران كتاب التوحيد وقوله وإلا كتاب التوحيد وقول الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى يعني يكون معطوف بالجر معطوف على التوحيد وبالرفع على الاستئناف والعطف يعني عطف على الجملة يعني يكون عطف جملة على جملة والجر عطف مفرد على مفرد وقول الله تعالى إثبات العلو لله جل وعلا والنزاه والنزه وتنزيه الله جل وعلا عن إنشابه أحد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبين جل وعلا الغرض من خلق الجن والإنس أنت تقول لولدك الصغير مثلا من ربك يقول ربي الله وما دينك ديني الإسلام ومن نبيك نبي محمد تقول له لماذا خلقك الله يقول لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقهم جل وعلا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا يعمل له شيئا ما سوى العبادة ما خلقهم إلا لعبادته فمن عبد الله جل وعلا فقد أطاع الله فيما أمره الله به ومن لم يعبد الله فقد عصاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لهذا الغرض فالله جل وعلا خلق الخلق للعبادة والعبادة معناها التذلل والخضوع وتعرف بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والعبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة من الأقوال أقوال اللسان والأعمال أعمال الجوارح. الظاهرة التي هي ظاهرة بينة والباطنة التي هي عمل القلب الإخلاص والنية والخوف والرجاء والتذلل والخضوع كل هذا باطن الله جل وعلا بيّن أن كل ذي عقل عابد لله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبداء لقد أحصاهم وعدهم عداء والعبادة هنا عامة وخاصة عامة فكل ما في الكون عبد لله المسلم عبد لله الكافر عبد لله شاء أم أبا العاقل عبد لله البهيم عبد لله كلهم عبد الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا والعبادة الخاصة عبادة من أطاع الله جل وعلا ووحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عبادي هي اللي في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن هل تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والعاقل وغير العاقل لكن فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعونها أحسن هذه للعباد كلهم لا لمن أطاع الله وتأتي العبادة بمعنى العموم وتأتي بمعنى الخصوص فالعبادة العامة عبادة كل من في الكون لله والعبادة الخاصة من أطاع الله جل وعلا ووحده والمراد بالجن والإنس المراد بهما الثقلان ونبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين إلى الجن والإنس وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم فهو بلغ الإنس والجن وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الجن ويوعدهم ويلتقي بهم ويعلمهم وقد يخرج أحيانا إليهم على وعد معهم ويخرج معه في بعض الصحابة أحيانا بابن مسعود وأحيانا بابي هريرة ويجعله يجلس بعيدا ما يقرب لأنه ما يستطيع ما يتحمل أن يقابل الجن وهم يروننا ونحن لا نراهم وقد ذكر شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى أنهم إن دخلوا الجنة فنحن نراهم وهم لا يروننا فالجن فيهم المؤمن وفيهم الفاسق وفيهم المسلم وفيهم الكافر وهم مثل الإنس إلا أنه ليس فيهم رسل وإنما منهم نذر وهم لهم نسل وذرية ويتكاثرون ويعمرون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة وسنحاول إن شاء الله مستقبلا أن نسير أسرع من كذا حتى نتمكن إن شاء الله من أخذ أكبر عدد ممكن من الأبواب والمهم أن يكون معكم المتن كتاب التوحيد وسواء كان معكم فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد أو الحاشية أو الدر النظيد أو أي كتاب اللي فيها المتن منفصل نمشي عليه إن شاء الله بعض طبعات كتاب التوحيد يقال فيها تعليف الإمام محمد ابن سليمان التميمي هو المراد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لكن لما ألقى الاستعمار في قلوب كثير من المسلمين من الخوف والارتجاف من كلمة عبد الوهاب أو الوهابية أو نحو ذلك، صار بعض من يطبع كتاب التوحيد يحذف كلمة عبد الوهاب، لأن هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان، فأبوه عبد الوهاب، فكان الاستعمار يخوف الناس من كلمة الوهابية. والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره بهذا الكلام السيء والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما خرج عن الكتاب والسنة انظر كتاب التوحيد هذا آيات وحديث يوردها على أبواب له الترجمة غالبا الترجمة يعني الباب كذا هم يأتي بالآيات والحديث من القرآن ومن السنة الصحيحة لكن الأعدى أحبوا أن يفرقوا بين المسلمين ويوقعوا بينهم العداوة بهذه الإحاد آآة السيئة وينسبون ويفترون على الشيخ وأتباعه بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا كذا والشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله ذكر من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تصح صلاة العبد حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اول محمد فالصلاة غير صحيحة اذا ما صلى فكيف يقال عن هذا انه ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه ما يحب الأولياء ولا يحب كذا ما يحب عبادة الأولياء ما يريد من المسلمين أن يعبدوا الأولياء وإنما يعبدوا الواحد الأحد الفرد الصمت ومحبة الأولياء دين ندين الله بها محبتهم الحب في الله والبغض في الله أوثقوا وراء الإيمان نحب الأولياء والصالحين ونترحم عليهم ونترضى عنهم لكن ما نعبدهم ولا نصرف لهم شيء من أنواع العبادة فالمحبة شيء وصرف شيء من أنواع العبادة شيء آخر هم أنفسهم الأولياء والصالحون ما يحبون ولا يرضون أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة أفضل الأولياء صلوات الله وسلامه عليه لما قيل له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله نده بل ما شاء الله وحده وقال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب فهو من حيث العبودية عبد الله جل وعلا سماه في محكم كتابه في أفضل المواقع والمواطن سبحان الذي أسرى في عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له أي وجعل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو عبد لا يعبد، ورسول ما يكذب ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه إنه إلا وحيوحا يبلغ رسالة ربه جل وعلا ويجب على المسلم أن يتخذ الوسطية في جميع أموره الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق وأحب الخلق إلى الله وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وليس له شيء من العبادة لكن يحرم تكذيبه صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور لأنه كما قال الله جل وعلا عن وما ينطق عن الهوى فتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى إن الله أخبر عنه أنه صادق وما ينطق عن الهوى فمن كذبه فقد كذب الله ومن عبده فقد جعله شريكا لله في العبادة كفر بالله يقول هل مضاعفة الصلاة في مكة في المسجد الحرام فقط أم في مكة كلها؟ الجواب أنه في مكة كلها إن شاء الله كما حقق ذلك كثير من العلماء. فمضاعفة الصلاة في مكة كلها لا في المسجد هذا خاصة جربه الله لكن لا يقال إن الصلاة في أي مكان مثل الصلاة في هذا المسجد خاصة الفريضة لا لا شك أن الصلاة هنا. أفضل من غيرها وأما مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة فهذا في مكة كلها إن شاء الله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع صبيحة رابع ذي وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وخرج إلى الأفطح ونزل هناك وأخذ يصلي بأصحابه بالأفطح فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحده وهنا بمئة ألف صلاة هل يمكن أن يصلي الرسول بأصحاب هناك بواحده ويترك الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف لا وهل السيئة مضاعفة السيئة غير مضاعفة من حيث العدد لكنها قد تكون من حيث الإثم أشد فمثلا إذا عصى الله في مكة وبجوار بيته وفي حرمة ليس كمن عصى الله في أقاص الدنيا وأما من حيث العدد ما يقال إن السيئة مضاعفها بعشر أو بمئة أو بأكثر قول السائل حضرت من بلدي لأداء العمرة وإني أرغب في أداء عمرة أخرى فما فهل لي ذلك دمت تأديت العمرة والحمد لله فأكثر من الطواف بالبيت أكثر من الطواف بالبيت أفضل أعمال العمرة الطواف بالبيت شرفه الله وهذا يتسنى كل وقت وإذا ذهبت وخرجت ورجعت وأحرمت وسعيت وطفت وكذا وكذا طواف واحد ولو صرفت بعض هذا الوقت في تكريد الطواف لحصلت على أسباع كثيرة فلعل تكرار الطواف خير لك هذا يقول هل يصام يوم الشك لمن عليه قضاء من رمضان الماضي نعم بل يجب عليه المبادرة ويجب عليه يقضي حتى يوم الشك لكن ما يصوم يوم الشك بنية الاحتياط لرمضان ويصوم اليوم الذي يكون يوم الثلاثين من شعبان إذا كان من عادتها أن يصومه فمثلا يوم الخميس القادم محتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان ومحتمل أن يكون اليوم الثلاثين من شعبان فإن ثبت أنه الأول من رمضان فيصاب من رمضان وإن لم يثبت وأعلن بأنه ليس من رمضان وأنه المتمم لشعبان فمن كان من عادته يصوم يوم الخميس يصومه لأنه سيصومه نفلا لا يصومه فرضا إن من نهي أن يصوم المرء من باب الاحتياط لرمضان هذا ما يجوز يقول السائل هل من طواف وداع للمعتمر قبل بعد العمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع في الحج والعمرة وبعضهم يرى وجوبه في الحج دون العمرة ولا شك أن طواف الوداع عباده وقربه وطاع لله جل وعلا فينبغي للمرأة يحرص عليه يقول إذا كان المعتمر يطوف وهو كاشف لكتفه الأيمن يعني مطبع فقيمة الصلاة فيغطي كتفه الأيمن أم يتركه مكشوفا نقول غطيه أولى يغطيه أو لا وإن تركه مكشوفا فالصلاة صحيحة والحمد لله ما دام أنه قد غطى أحد عاتقيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يعني لا يصلي بالإزار فقط وإنما يكون الرداء على كتفيه أو على كتف واحد فإذا قيمت الصلاة فيحسن أن يرفع الرداء على كتفيه وإذا أراد أن يتمم طوافه بعد هذا أن يطبع فيجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين